مَثَلُ مَا يُنَافِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يياأَّهَاَّينَ آمَنوا لاَا تَاتَّخِذوا بِطونَةَم مِنْه دُِكُم لاَا يَونَكُم خَبَلَ وَدُّ مَا عَنتُم وَدُّ مَا عَنتمُ قَدَبَدَة الْ البَغُمْبُ أمِنْ أَفْواهِهِمُ وَماَا تُخْفِي صُدُورُهُم أَكْبَر قَد بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُم تَعْقِلُونَ هَأَؤُلَاءِ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور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 وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم